يا الكرام الحق أنني على صفر الآن ولكن الفرصة أن الطائرة تأخرت ساعتين فأردت أن أفوز بالدرس معا إلى أن أستطيع أن أدخل يعني المطر نعطي الدرس على قدر ما نستطيع بعدين ننظر كيف ننهي المسائل علينا ثم بعدها الله المستعين حتى إذن الله بالخير نحن نصن فيها تفسير إلى قوله إذن فعلها داني خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من, من ناري وصدوا من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديث قولوا تعالى هادان خصمان اختصموا في ربهم اختلف العلماء فيما نازلت على اخوان اربعة احدها انها نزلت في النفر الذين تبرزوا للقتال يوم, يوم بد حمزة وعلي وعبي وعبيدة بن حارس وعثبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عثبة هذا قول ابي ذر الثاني أنا نزلت في أهل الكتاب قالوا المؤمنين نحن أولى بالله وأقدم منكم كتابا ونبينا قبل نبيكم قال المؤمنين نحن أحق بالله أمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمنا بنبيكم وبما أنزل الله من الكتاب وهذا كلام الحق والله وأنتم تعرفون نبينا ثم كفرتم بي حسدا فنزلت هدان خصمان اختصموا في ربهم وهي قيل أيضا على التعميم نجل الجميع الممين وذميع الكافرين وقيل هي نازلت في اختصام الجنة والنار عندما قالت الجنة أنا للمستضعفين أو وقعت النار للمستكفرين إلى آخر حديث نعم قال الله تعالى أنا خلقتك لرحمتي وقال النار خلقتك لعقوبتي وان كان أرجح الأقوال هو الأول وأنها نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة وهبيته والخصومه هنا خصومه في الله جل وعلا الخصومه هنا ما يحملها لا, لا دنيا ولا ولا مال ولا ولا جاه ولا سلطان خصومه في الله جل وعلا وهذه اعظم الخصومات لانها نصرة لتوحيد الله تلىعالى وما كان نصرة لتوحيد الله تلىعالى كان من أعظم ما يكون نعم. قال وهذه الخصومة خصمان اختصموا في ربهم في ربهم يكون بمعنى في دين ربهم جل في علا اختصموا في ربهم يعني في دين ربهم في التوحيد هؤلاء يقولون عزير كذا وينسبونه لله ولد تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون وهؤلاء يقولون عيش كذا وينسبونه لله ولد وأهل الإسلام يقولون الله واحد أحد فرض صمد لا إله إلا هو سبحانه جل جل في علا نعم وقيل الخصوم هنا في البعث والنشور اختصموا في ربهم اختصموا فيما بلغ الله جل في علا من انهم يمثلون ذنيعا بين يده الله جل في علا وأنهم إليهم انقلبون وراجعون وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون والثالث هي خصومة المفاخرة وصح الرجع اختصموا في ربهم يعني في دين ربهم في التوحيد اختصموا في ربهم يعني في دين ربهم في الترحيد قال الله تعالى اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصفروا من فوق رؤوسيهم من حميم هنا في قول قطعت لهم ثياب هي معناها فصرت لكن لما جاءت بهذه اللفظة قطعت حتى تبين الناس تقطع أبدنهم ولحومهم وتنهش فيهم وأنها أقوبة للتقريع والتوبيخ والذلة والمهانة قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم سويت لهم فصلت لهم جعلت لهم لباسا لباس من نار قال ابن عباس يقمص من نار وقال سيد بن جبي المرد النار هنا النحاس والأول هو, هو الأصح ويصب من فوق رؤوسهم الحميم. فتيابهم نار وما يصب من فوق الرؤوس الحميم, الحميم والرصاص الزائبة والماء الحار يصهر به يعني يذاب به فالمعنى هنا قال يصب من فوق الرؤوس والحميم يصهر به في بطنهم يذاب كل ما في بطنهم من شحمين أو معاء. وغير ذلك بل تندلق وتخرج والجلود تنضج تنضج وتتساقط كما قال الله جلال فعلان كلما نضجت جلودهم بدناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال ولهم مقامعون ولهم مقامعون من حديد ولهم مقامع من حديد ولهم قاموا من الحديد ولهم مقاطع مطارق النار ترميهم بلهبياء ثم يضربون بمقاطع يهون في النار سبعين خريفا كما قال الحسن وغيره وهذه هذي هذي زيادة في النكار وفي العذاب والشدة كل الشدة واللأواء كل اللأواء يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت كل أسباب الموت تحيط به ولا يموت والله جل في علا أشد العذاب والله قد خوفهم عقوبته وأنظرهم بطشه لكنهم لم يستمعوا نسأل الله أن يغفر لنا قال يصهر ما في بطولهم والجلود ولهم مقامع من حديد الآن تذوب الأمعاء والأحشاء وتنضج الجلود وتتساقط ثم يدربون بمقاطع بمقامع من حديد وهي في نار بنار فهو هنا في النار 70 خليفا اللهم سلم سلم يا رب العالمين اذا انتى الثار يضربهم ذي اللهيبها نعم لا يستقرون ساعه ولا يهدؤون والعذاب يكون متواصلا متتاليا وقد طلب الله الله منهم هو ايسر من ذلك وهم في, في, في الدنيا نعم نعم مشى هنا جاءني اتصال بس اه كان الرد عليه مهم دي صفه اخرى قال لهم مقاعد من الحديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غض من ويعيد فيها وذوقوا وعذاب الحريق معوذ كل ما حول ولا قوه الا بالله كلما ارادوا ان يخرجوا من النار ونادوا يا مالك كلما أرادوا أن يخرجوا من النار وعيدوا فيها وعيدوا فيهم وكلما أرادوا النجاة من الغم زاد عليهم الغم والهم فطلبوا الموت وتمنوهم وأن لهم ذلك قال الله تعالى حاكيا عنهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكسون قال إنكم ماكسون وقال الله جل في علاه وشيخ الذين كفروا إلى دهنما زمرى حتى إذا جاؤوها فؤتحت أبوابها وقالوا يوم خزنت وعلى منتكم رسر منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين نعم اللهم اغفروا والحمد لله وزعمة تعالى فإن كانت العبد لكم كلما أرادوا أن يخرجوا منها منهم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ويقول لهم ذوقوا عذاب الحريق والملائشة يقولون ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد إذا أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظهار كبير قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا إذن بهم فصحقا لأصحاب السعير اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل والله ما إنا نعوذ بك من النار وما قرر بيانا قومنا الله تعالى ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ويحلون فيها من اثار من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير الذين... قال الله تعالى ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ويحلون فيها من اثاث من ذهب ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يبقى اذا هنا في قوله تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات قلنا لا مفارقه بين الايمان والعمل الصالح ان وجد الايمان بصدق في وجد العمل الصالح وان خال البدن من العمل الصالح طال القلب من من الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينا التلازم الوثيق بين الظاهر والباطن حين قال الاو ان في الجسد مضغه إذا صلح صارح صلح جسد كله واذا فسد فسد الجسد كله عليكم السلام وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي, ألا وهي القلب وأصالة الليلة يبين أن الإيمان محرك للأعمال الصالحات ولا يكون الإيمان قط إلا بوجود العمل الصالح فإن لم يوجد العمل الصالح فإن عدم وجود العمل الصالح في الظاهر يثبت أو عدم الوجود في الإيمان قال الله جلالفعل فإن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله شفوا انظر هنا الآن لإثبات أن الإيمان لابد له من دلائل وبينات قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ودلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر آية لكنه قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت أو, أو لابد من تحرك القلب وتحرك القلب لابد له من تحرك في الظاهر إن الله يدخل الذين آمنوا وهذا أيضا فيها دراء أضحى جدا على أنه لا من لا تدخل الجنة إلا ملة الإسلام قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا, إلا نفس مؤمنة لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة او قال في الروب الأخرى لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة فمن كفر بالله أو كفر برسله فلا جنة له قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسه بيده ما سمع به من يهودي ولا نصوانيته ولا منهم بالذي جئت به لكان من أصبحته قال من ذهب أن وجنتان من فضة انا هاتوما ما فيهما وما بين القوم وبين ان يروا ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه ودله جل فيه في علاه فهي اكثر من جنة ان الله سبحانه انا نتحج تجري من تحتهن الانهار يحلون ثيا من اساوط الانهار هنا قال نهر جمع انهار بينا جمع الجنات كيف وجمع الانهار ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لقول الله دل فعلاء كما في سورة محمد انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يطرير طعمه وانهار من خمر لذات للشاربين وانهار من عسر مصفا فيه انهار وكل نهر يمشي معه حيثما اراد وحيثما شاء <تصفيق> انهار من خمر انهار من لبن أنهار من عسل مصفا إن الله يدخل الذين أمانوا وعملوا الصالحات إلى النات تجري من تحتها الأنهار وحلون فيها من أساورا من ذهب ولؤلؤا قرأ ابن كثير أبو عمرو حمزة والكساء ولؤلؤن على العطف على العطف على الذهب ان ذهب ولؤلؤن وقرأ نافع وأبو بكر وأبو بكر العاصب ولؤلؤا بالنصف أما الخبض فبالعطف وأما النصف فمعناها يحلون لؤلؤا يحلون لؤى بعادة الأسعال نلعب <تصفيق> جيد جيد قال ولباسوهم حرير هنا شوف من لا الله شاين عوضه فوقه المزيد بأن الله تعالى منع الرجال من الزهب والحرير منعهم الله جلسوا من الزهب والحرير فأباح لهم بل زيانهم ومنحهم الذهب والحريص واللؤلؤة في الجنة قال ولباسهم فيها حريص نعيم ليس بعده نعيم لأن الإنسان مدام قد طلق الدنيا من أجل ربه جل فعلاه يعطيه الله الدنيا وما فوقها والآخرة خير وأبقى وكما قال بعض الحكماء الدنيا لو كانت خذف باقي والجنة الدنيا لو كانت ذهب فاني والجنة خذف باقي لكان العاقل الرشيد هو الذي يبقي على الخذف الباقي لأن مهما كان الذهب فإنه سيفنا كأن لا شيء, كألا شيء فما, بالنا فما بالنا والعكس الدنيا خذف ثاني والأخيرة ذهب باقي لذلك قال الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسون فيها حذير من مطعم ومأكل وملبس ونكاح ونكاح فالله جل فعلاء تكفل لهم بكل النعي والسروح وأنعم ما ينعمون به في الجنة في جنات ربنا جل والنظر إلى وجه ربنا الكريم سبحانه جل في ونه قال وهدوا إلى الطيب من القوري وهدوا إلى الصراط, إلى الصراط الحمد وهدوا يعني أرشدوا والحق أن أقول هدوا أو هدوا إلى الطيب من القول يعني في أمر الدنيا عندما يقال وهدوا هنا الهداية هنا الحق فيها أنها تكون هداية كونية أم هداية شرعية سأل لكم حق فيها وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد هل هداية هنا هداية, هداية إرشاد هداية, هداية, هداية شرعية أم هداية كونية اينا الاجابه تشوف قال كونيه كونيه شرعيه الحمد لله قال هدايه كونيه فاهم اي ده الاجابه طيب ممتازه سلفي يعني اذا شات وافقت مع الكونيه محمد زيتون حي اهلا باهل دبي أريد أن من, من قال بعناك أنها شرعية يبرر ذلك، يعلل ذلك، يبين ذلك من السياق دليلك أستاذ محمد زيتون ممتاز أريد الظليل كيف أستاذ أشرف أيضا كيف قول للهداء الشرعية للذين امنوا مثلا السياق الظاهر جدا فيه يعني فيما قالوا, قالوا في الاجابة قالوا تونية شرعية والسياق يؤيد ذلك سأنا أريدهم ان يأتوا من السياق بها. يا جماعة والصوت انقطع لان في اتصال انا اغلقت عليه اكثر من مرة وكرر اكثر من مرة والحق ان هو كان ملهوفا ومسألة ما كانت تقف يعني فسمحونا اعتذر لكم اعتذر لكم الصوت موجود طبعا صح? الان بس هي كونية شرعية كما قلتم كما قال سالفي ومن بعده الكونية الشرعية هذا صحيح انا اريد من السياق كيف كونية شرعية والذي أظهر لكم أنها كونية بس هذا الذي أريد عشان أعلم أنكم أعلمتم حقا وهدوا إلى الطيب شرعية ورسلات كونية ممتاز جيد في أنت أول من أجبت بذلك أريدك أن المفروض مثلك يفصل وتفصيل صحيح المفروض طيب انا ربي أحفظ طيب أنا سأقول لكم شيئا شوف شوفوا كيف السياق ويعني بيّن أنها كونية شرعية أولا في قولي وهدوا إلى الطيب من القول وهد إلى صلاة الحميد هذا كله شرعية هذا كله شرعية اورشدوا اورشدوا الى الطيب من القول على خلاف لما نعتقد الطيب من القول سنبينه وارشدوا الى الصراط المستقيم كما خط سلم خطا وخط حوله خطوطا وقال هذا وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه خطوط على كل على جماهير كل آآ آآ طريق شيطان وايضا قال الله تبارك وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل هذا هو والذي جعلنا نقول وهي أيضا هدو هدية قلوبهم يعني هداية هداية كونية هو قوله إيش إن الله يدخلو, يدخلو الذين أعملوا عن المساعدة جناتهم تحتها الأنهار فهو بيقول وهدو دعاعدة على, على الذين أعملوا الذين يدخلوا الجنة فالسياق أثبت هنا أنهم في الجنة مدامهم في الجنة يبقى وافقة الكونية الشرعية يبقى وافقة الكونية, الكونية الشرعية طيب الفوائد المصنبطة أعظم أركان التوحيد الولاء والبراء ما الفرق ما ايش الكونيو سواء حاضر حاضر مالك حاضر عدم فناء النار كل ما ارادوا يخجوا اعيدوا فيها من غم من اعيدوا فيها وذوقوا اذا بحرنا لا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة لا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة سأل في أرجوك يعني أنا ليس معكتاب أسأل العقيدة السفرينية إن شاء الله في السفر بإذن الله أسأل الله أن يؤثر لي ولكم نريد أن ننجزها فكل يوم ضع المتن ضع المتن هنا الان ضع بعد اذن حضرتك ضع معنا علينا من ابيات للسفرانيه بعد اذن حضرتك الفاضل ربي ربي احفظكم من رضي الله عنك إننا أدخل لدينا أمان وعملوا صراحات جنادية تحتها الأنهار نعم تلازم الظاهر بالباطل تلازم الظاهر بالباطل الله مأمين أبر الله بكم تلازم الظاهر بالباطل الله اكبر جزيل التجن المؤمن تتوافق فيه الاراده الكونيه والاراده الشرعيه المؤمن تتوافق فيه الاراده جُبْتُ واحد الأمة لأن شرطهم واحد فلا بد أني أن أكون أن تكون أن أن أكون بدلا واحدا. طب لو نريد أن ننجزها حتى في الصف ان شاء الله نحاول نختم السفرينين اللهم امين جواز المخاصمة في الحق جواز المخاصمة في الحق جهاز يقول لا صح القول بأن الهداية كونية تتضحت من قول وهدو إلى الطيب من القول لا ما تتضح لأن المعنى هنا وهدو أي بيّن لهم الطيب من القول من غيره فالطيب من القول هو التوحيد كلمة لا إله إلا الله والخير طيب من القول الأوسان الاوسان فسيكون ايضا على القبيل والارشاد كيف تكون هذه للكونيه عندما تحمل الكونيه يقال لا حملت على الشرعيه لان معنى البيان نعم عدم نار نار الموحدين تفنى نار الموحدين تفنى نعم نذهب إلى الى الى جزيره